ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم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 وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قالوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولین قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون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 سيقولون لله قل أفنا تتقون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 إذا لَذَهَبَ كُلُّ إلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عالم الغيب والشهادة فتعالا عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فَلا تَجْعَلْ مِثْلِي فِي الْقَوْمِ ظَالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُذِيقَ مَا نَعِيدُهُمْ لَقَادِرُونَ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 فِي مَا تَرَكْتْ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون.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 قالن ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن عظيمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا, وارحمنا وانت خير الراحمين اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون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 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن بثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ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 وَقُل رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ